قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مناقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مناقيكم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 ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا